السلام عليكم يا أستاذ عمر وعليكم السلام يا دكتورة هالة تفضلي بالجلوس شكرا متى أستطيع مقابلة الدكتورة إلهام؟ للأسف انها مشغولة الآن عندها اجتماع ومتى ينتهي الاجتماع؟ بعد ساعة اذا سأتي بعد ساعة حسنا إلى اللقاء شكرا جزيلا إلى اللقاء الأستاذ السيد الأستاذة السيدة الآنسة السيدة مدام اجتماع مكالمة تلفونية ساعة نصف ساعة ربع ساعة